يا ونتي يوم المساير دكة وتفرقا والعين جاها بلاها عيني جزت يوم المخالجنا مومتنا هل جازيا من دواها قمتك خلو خلوج على بو والعيلة على الورقة وغاني غناها يا حمس قلبي حمس بنن على شعله وصالف هواها صلفن هواها والحطاب شعلته سو والربعها القشرة قصيف الذراها حماسها متعلم من حمسها تومه يعرف الناجحة من نياها حاسها وحرمسها وكاتها بلا نوم تحرجها متعدية مستواها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 وفي شف بالي يا قصير تعلو تنحر ودار الفوادي بغاها يا ربنتي يوم المساير رتك وتفرج والعين جاها بلاها عين جزت يوم المخالج نامومة النهلا جازيا من دواها قمت أجذب جني خالو على بو وغاوى غني اغناها يا حمسه قلبي حمسه بنن على ضو تحمس على شعل وصا